وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ كُلَّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْرُوْهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ مِنْ اللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ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 وأثبَقَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَتَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا هدى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبَعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أأو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى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 وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا لِدَعْوَةِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَنُجِّيَنَّهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ فَلَنُجِّيَنَّهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ قَتَارٍ كَفُورٍ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق